فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِكٌ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ من فإنه مني إلا من اغترى فغرفة بيده فشرقوا La <laughs> سيره باذن الله والله وما صابرن ولم them feet upon them وَمِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ أَتْفَعُ الرَّدَّ مَنِ اسْتَبَقَ اللَّهَ بِقَضَرٍ لَّفَسَدَتْ فِي الْأَرْضِ فيك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لذين